وَمَنْ طَبِحَهُمْ يَصَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدْ فَأَنْكُسُوَ جِمَنَيْتَفْسِرِكِ وَقُرْآنَ كَرِيمُ كَاهَا درسيقَ إِنَّمَا وَقُرْنَوَ غَبِّ اللَّهَ بَنَا عَيَدَا طَبَنْ يَكُوْءٍ مِنْ سُورَةِ المُدَّثِّرِ قال الله تعالك وتعالى ذَرْنِي وَمَنْ يرني اذا طراني يا وامن قد كي عن ابو ري وحيدا كني يسحى لؤيا او وجعلت له امن يا لائمال ما مال مالكم ممدود لا تهي اي وبني لويل الويل شس وشهودا حاضر ا او ما حدت له ان افدي لو اسغ تمهيدا فيم ان بقا لها واسعي ثم يضمع كذبنا الضمع أن أزيدنا الوسيادية قال الله هكي تشوروا سيادة الضمع والضمع إنه قال كاسو كانوا أعنيداً معانداً متكم مرح أدكاراً لآياتنا آي الله يقر سأرهبه وحنكو كاليفتونا صعوداً لبطءاً راح لنا إنه قال كاسو فكرة وان وقدر وانا قدري فقطلوا على اللعنة ذي كيف قدر سأل الله سيده وحو قدري ثم قتلوا على اللعنة ذي كيف قدر سأل الله سيده وحو قدري ثم نظروا حلق قدروا في ريه ثم عبصوا ووشل طبا وبصروا وكسد ري ثم أدبراوا هدبات شهدية وصعوا من هذي فقاروا غير إن ما هذا محمد وهو أقنى يا ماهن إلا سحر فلفل ماهن سحر كاسو يؤثر ضطر لجسو جورنا إن هذا ما هذا وعن محمد أقنى ماهن إلا قول البشر بشر هذا الكيس ماهن سأوصله وانجرد طوره إلي رجال كاس سقر نارت السقارة. وما أدراك معسك وبيسي ما وحأي طاي سقر نارت السقر لا تبقي معاً بيضاً ولا تدر معك تكتو من اللحم أو العصب لو أتوامد في قدباً للبشر المقاركة عليها جوشداً وحاء هذا المأمور تسعة عشرة صغالية طبعاً لك آيات كان إلهي أولينا سبحانه وتعالى وهو قال هله يا قال كي الوليد بن المطيره المخزومي ومرحبي قريشيت متكمد اها الوليد ابن المغيره المخزومي يا قالوا طريق باس مره سبحانه وتعالى منكاس نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفك يدغيسك لكرانك يقا اقينيا ابوبكر سو قال قران كويديي كو قرانك او ورا ماك مارك قران كلو وراي واسامو كسه قران كويسامي انو حق هنا وضر ماي اينو صنهاين دعايات كقالدو فريدو او مركز ويري. يا عجب اللي يقول ابن أبي كبشا إن أبي كبشا وحد وشيري يطلح ليا بلوه ما بيديك ابن أبي كبشا إلهي من كبار طوصا قبل يهاني ويري سحر نغو سنهان هذا اللي اسكد الضلم هو قفوة لما اسكد الضلم ينغو سنهان وإن طوله كلام الله هذا الكوشيري و هذا الكعب لأول ما تكون فيري واه ويا اولا واخرا حق حق وحل دقال ما الشيطان كون صرو طبان كون صنو دي ايه دهو شيطان كو اعداد الدين <سؤال> كيده لا دغالج <سؤال> جيتي ديعايت اي شيغي جيرين حبه ما انت قوه تو ذا بي شيغيامو او فسصل هايو شيطان على بابو اوس شيغا بلفيريه الصالح حافط هو ينغيرو كثير اولي المركه هذا الكاس مركو يري وا كلامتي الله كلامك الله يري ان لا قومه يوي وا لا قومه قاح وحا مقلين قريش كمركه والله فارس سيدي كان حقوق بالدامي لغا تشويه شرعه والغا دهن جليلها والغا شاكي جليلها شرع الله قال بل عدو وقامت افكران في رئي مركز والله لئن صدع الوليد لتصب لتصب ومع قريش والله هدي الوليد من مقير واللاحظة قل محمد راعه قريشة ومعه خلاص وانا ما طلعتش ما بقوا راحين مركا ابو جهله نقل لي ارنتي مركا يسيري والله انا اقفيكم شان انا اني كافر انا اسكده مخري قالوا لك لا قريا يدي حايت صميت قالوا لك لا قريا قد واحد جاش شيا دين او ديقو لا شقي انا اني كافر انا اسكدايو كبح واو تغي وليد مغيره أجل،, أجل مركز الأوليسي أخبرك لك لأن هذا الطرق علي أن يكون سواء أركي من الأولى مغشي وقال العكس صدقه قوة الرورينا صدقه اللي هو الرولي إمتاسه حقاً وحلمينه هذا الفجو صدقه اللي هو الرولي نحن نقام مع القرين قريش الوليد مغيره ورقه قم مع wa ani sadaqa lagu arway dir ay oramtu ah nil wa nasato aminka wa hantii badal uu yiri shabdan ah ah ha bayti barkaasu la ruucay fi wa ka nasu qadadan waaydii ابي سلاله ابي محافظ اين ابي محافظ اين صاح ابي قطتي سئات مكروهه سو واحد ugu tagtagay ra ninka xooda dhaqala in laga soo helo sa ku sheekey sanayoo بن خطاب aw in abi kabsha wa nabiga sallallahu alayhi wa sallam anan dawaahi warkay sheegayaan waa sihiin ba sihiin way warkood masaal marka ninkaas ويعيايت وحارسنا تصكر الامتحان على ورما لو جات هايدي سعودي قاصوصي 1000 2000 لغمر ماركا خوف كانعس كا ساسو كلاو غلي نعس 2000 كلاو ففله بعايه دارو كفن قنا و حيطه ما راه لاي غيرك إلا وهو سبحانه غرني يغطك اناغا الا ومن كنت خلقت انا ابو رو وحيدا كل يسحاميه رك وحيدت خلقتو مفعولكم العديد تكالر علي امامن له مالا مالا مالك مالك مالا واصح او وجاءت له عويله مالان مال مالكم مدود للتاه مال واسعي واسع فبر ايو بالير ويل ويلش شهود عابد فبا ويل ولا قرابته او مسترالي كسو الله منان مريك اسل و ليش يصح مش عشان كمي بابا بنعيره انت سويره سو ولا حرق قادبي اون هل مفخوتيكا هاي ولي حتى انت ضلن راسك على بمحيا ما واحد كره ما الله نغى سمى جيد ما واحد ما ولا وريغايه وقهرتي اه وملغر haddii maam kan filiyal iyo hadaan sida ayuu ka shaqeyeen kan tii shaqada ka shaqeyna waawayen muwaalida ka shaqeyne shirkasta iyo goobkasta awdada marku اذ قرؤ ورتش او قلت قدشن كو واما نو معرف وضع مقيد اي غربا كفبي ابي او when i had to am u wasi ilo gogle ay basatto lehu fil aishwi o when i had to am u fi lehu asaga tamhidan fil ثم يظهو هذا وضو دمعه ام يس يريد الروسي يديه كلا فكيف جوه الالهي ما هو بدل الروسي يديه هل لم عاد الله وكما ذكرنا اي مساكن شكيه سير الروسي يدينه الى قال كاستكان وقهره عنيدا معندا منكم ما لاحظت لاياتنا اياتكم اياتكم ما منكم ما لاحظ على فجاهده الديد سأرهبه وعنكو كالفدونا سعودن نباتو أن راحلهم أي مشاقة من الأداب الله راحة فيها نباتو أن كالفدونا مشاقة من الأداب الله راحة فيها سعودن نباتو أن كالفدونا قول كلا كيرا سعودن ونعطت جهنمات إحبارتك إذا بورك طالعين تكره وحتى تكره إذا كنت أصدعه أنت في الضوء إلهي ونظره ما فيري مركي ودعايات الفرائي دعايات قاعدة أسلية إلهي نصره ما فيري اسكمات بهم واسيحة وهذا الضغمات بهم وفكره ما فيري إلهي إنه قال كوفكر وفكره ويهي أكد نهي لها مدام تركيا لأكو أرمي للك كلمة إن القرآن ككيرا هو أنصر إنه قال لك فكرا وفكرا الله تعالى لك فكرا وقدر وچنقوي هذا سيدعان باطل لك أقبل مسئلة الله أقبل وچنقوي إلا وحيه فقدر كيف فقدر سيء الله سيء أقدره قاب كستو أقدره ملعونه كويه حيث قاب ساعة ما قاب على أي حال كان تقديره فهو ملعونه ا نعلت ايها العابد ثم قلت له والا اني كيف قدرت استو أقدره". ثم عبس الوجه وكبت دري او امر مويه قدري وهي فيني بروح لا شبك هيك انه ثم عبس الوجه الطيب معناها واكفتها يغضب من سبقه مركه اسخ اسخناجي ووجهه ثم عبس وجه الطيب وبصر وكشفه ا ايش وشي ثم أدبره ودرجة يديه وصدق بانا حقينه وإسكاله ويناديه ثم أرحاقه فقال الوحير هذا ما هذا واحد من حمد فرنا ماهن إلا صحر فلفل ماهن صحر كاسو يغفر بطفر اللغة سوقورينا طبق ملاهر اللغة سوقورينا إن هذا ما هذا واحد من حمد فرنا ماهن, ماهن. ما ماهن إلا قول البشر بدو آدم وركيس ماهن وحكا لماهن قول بشر وركيس قرآن كوي وهؤلاء وقت وركيس الى روح يسبحانه ساصليه وحين غلبونا قال كاسا قر عرف وما ادراك ما حقه ما معنفى السقر عرف السقر وحي تور لا تطقي ما بيض لا لحم لا تطقي ما بيض شيئا من اللحم او الاصب او الاصب, أو الأصب, أو الأصب شيء او هيلب انا سيد او هيلب هل مرافين الله فقط يسوريبي لا تبقي شيء من اللحم او العصبي شيء هيلب انا هيلب او هيلب مهم بيضو ولا تدارو فنانا تطوك من البودو من الملك من البودو جيبك لو واقتن وامد في قطبان هيلبشاري مقاك ملكي كوبان بمقاكاته هيلبكاتاتاتا عليها ما فصلت شده وها هادی اوکه اماموله اوتکه لوو تغالای کو خاگیدایه 19 سال ی کوبن مرق ایا باس ایا باس اهل السنه والجماعه وحيث تقات قران خو الله و الله کو التاله التي يتع古ه ومرأي الجبرائي والمرأي هل يتق pes pes呢 اله لأي هل يتق pes pesaci ، لماذا تخص إخوى assembly صلى الله عليه وسلم وأن الأمر لا يجب会 تصرنا المؤمنين jusquين يتحق تelinقى الأطياء يا الله تelinقى الأطرية يا الله حد الله حفصيه قلبك كتير وكلام الله بل هو آيات بينات في سدور الذين قطو العلم وآيات أقوى قلوبك كتير إلهي حد الله حفصيه هو آيات وكلام الله قفك إلى هذا القرآنك ومخلوق وكذلك كنت معه أهل السنة قال قلوبه الإسلام كانت روكا أوس النسل ما هذا يقول إلهي قفك وطول البشر و اوبوق جو دي نارثا سقاره المسلمين تو وحن دغاناي انو سنهن قول البشر, البشر. اوي هي اي نبي اخو كمدها قرنك صدحات اخير كيس اي اول كي قرنك افراغ بقول لباتل يكوهي تشريه ومركا يهير ايوب دم صدح بقول لباتل يكوه واقول يبقل صنع كهروهي اخوهي رصد الشيخ اي حقيدة المسلمين تؤمن سيهين اهل السنة والجماع وإن القرآن كلام الله Quran kifiyatin... ma wa hadath illahi minhu al hadith bada ka so muqdo ka so yim sarqan bila kayfiyatin anan anagu geren qab Allah u hadlay qawlan haq hadath Allah qawlahi lakin kayfiyatan ma garamin wa anzalahu ala rasulihi wahyan ila hayda rasul ku su ku sodijey wa u wahyuday wahy وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا مُؤْمِنِينَ تَرَصَّدَ الصَّوْفُ مِيَه إِيمَان بَط إِنُّهُ هَذَلْ فِي أَلَيْهَي وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ مُؤْمِنِينَ طُوَحِي يَقِينِيَّن إِنُّهُ هَذَلْ كَأَلَيْهَي أَوْ حَقِيقَةُ الْمَجَاسِ هَيْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ Fanon Sani Ahu, Fezze Anuhu ehu Kalamu Basha, Oki Maklay e Puendu Udehara al Bashar Iruye, Fakat Kafara wegelu. Wakatneu mahullah Alla wa mele e wa wa u edahu alana فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرَةٍ لِّمَن قَالَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ مَرْكِ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ سَقَرُ أُغْوَدِيي قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا وَحَن أُغَامَي وَأَيْقَنَّا وَحَن يَقِينَُنَّ أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ إِنُهُ يَهَيَ مَخْلُوقٌ أَحَد فِي أُبُرِ وَرْكِهِ سُورَةُ الْقُرْآنِ هل البشر نوسيشل بهين العلامة الحافظ محمد علي الكريشي القصاد كتابه سمكة القرآن كان وغفو الديرابي ايه نعبو الديرابي ايه ايه نعبو الديرابي ونحن نحن قطع الزامه كل لفظ كان ان ان القران كلام الله غير مخلوق اله هو سوريي قام كسته هي اكستى ان قد كشك كغيرت قرانكم وهذا القليه اوصل مخلوق عن وحقصل شك يده غيرك الى هو سوري واللهذ به غير مخلوق ضواقه لتواعده الوليد بن المطير فيما نصبه إلى قول البشر حيث لأنه أقول الوليد بن المطير مركو قرآن في قول البشر وإذا لم يكن قول البشر مركو صنعين هذا البشر فلا يكون إلا قول الخالق مرن قرأي خالق قوله سبحانه وإن تراه البشر بشر به آخرين بشر بشركوا هكذا لكن هذا هو خالق وحالاقنا أيضا فلا يكون نطمعاً قوله ما لك قف بشركه أقريه ما هنهج الجيسي وحالك الله أخرى بل يكونوا هكذا قول من بدأ به هاكي هاكي ما لك بشركه أقريه وحالك الله أخرى وهنه بالله هذا الكاف وهو الله جل جلاله و الله حكاً فلام يسير قرانكم كما نقوم بتلاوه على الرسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل اقنتوا رسول كيسا رسولك الاله كنت الاقناي مخلوقا قرانكم كما نقوم وجبريل المخلوق وي ولا بتلاوه الرسول الله رسولك الاله اقنتوا الله وسلم على اصحاب كنت الاقناي مخلوقا كما الناميت كوي واطور البصر اريد انه مكروه ولك نرجع فين ساسر الى هناك باللقا مركه بشر اا النبي إله صلى الله عليه وسلم اقينت اقين يا يتقير وهذا البصر روح واقين رجع الى الله ولا التالين تالين إلى يوم القيام آخرين تأي آقين ينددك آقين إلى قيامة لغير جار مخلوق كن قمان وإن كانت تالون كو آقين يمخلوق بها حديث كان وليه بزار وقال رسول الله ورسول الله عليه وسلم إن أفواهكم ضرق للقرآن أتفيالك إن ووضع القرآن كسو مره وتظهروها بالسواك على كبهره واخره يقواهم والاسواهم مخلوقات افافيالكم مخلوق وهي تؤديه ايداه قران كيدين فايصير كنكم ما المخلوقه وقد قال النبي بنوحه الدرق درق درق, درق, درق اخر بوينك البدع افريقه كمده أي اه ايرهن اه لا يكون لفظا للاذا سيده القران كما كوظ لفظا الضمد ليه ولا حكايه لهم عن غيره مرهم معنى اكللا بحل اعيب اي عبر رحمها اه صباع شاعر ما يدرك او في قاف في بوينك البدع افريقه كمده اخر قولك قلبي لعكمه والشاخره اللي راهي في راهبا وحبار عن كلام الله ابارون اه معناه قدينك قد او اله الذي تسكن المخلوق غير لكن حروف طام او كقران ايوا وحبار والمخلوق سايس لي يا عبيري اسكو قرايسين قار واحد لما تشفي لعابري او حروف طامسكر قار واحد الماضي تاع عبيري قار ولا باسير ابو فتيح لوحي دين مرادوس راه بفمي هو هو المفتاح معقوله قال القران لا يكون لطم للعباد ولا حكايه الله عن كثيره ابدا لانه ذلك الكلام بعينه قران كان واحد الذي تكلم الله جل كيف ختمه الله ولا كثير مؤجي ما يشير مصيباته جداً عضاً كيف اشتبه هذا على اللفذية قرر الله اللفذية له إلهي هذا اللفذ بالقرآن المخلوق مصيباته ما يشير أجد على المفهما يوم والقائلون بالحكاية يا قرر الله النتويدي له حكاية إلهي له إلهي ولو أنعم الرويجة بإتقان وخشية ولو أنعم بالتقاء وخشتين وعلي حطي آل وفرسالها أيان أيضا قال لك عبس وكجروا ونسقوا أنفسهم نبتوا أي خير ميري لها أيان أكوخ دفاعسك إيا أورو إلاشك اسكد دي لها أيان ولم يتعبوا ققولهم عقليالكو أي ديكا كد دي كل كلام ابتدا بهم متكلمه ولا لفظ به لافظ لا يقدر أحد غير أن يتكلم به هذا سليس احد بلاوي او واقع. أحد واقع. او كضواقه اسد يتكلم ان هذا هو خلاص التكلم ها طفقص طلعت هو حلمين وكلامي اللي اثرت كلمه الرامس فين ما بدي ذكر emma bi'a qasaabun ya suu yarama lama babillaa laa sabun a noobillaa yin ee lugu deera waxa markaa ee qarkoo ee al suuq qasa misala at umuhi ah ah waxa yiriin quraan ka marka lagu dhawaato ta ka lagu dhawaato markaas sookoo sookasi yar هذا الشيء قفل بوضعه يفهمه مالك اللبه وعاقه الشيء الذي يقوله لفضه يقوله وملفوظه مدنه وصوته قفل صوته قفل هو مخلوق مرد شبه اسمعه صوته قفل لكن الشيء الذي يقوله ملفوظه هو الله مالك قفل بسه اخيانه وفهمه تصالي ربي فاتحه طبانك هل يحضر يا اخيان تو صالح خليل اقلي والله دوبي سدي سياق يي حافي كلامي كلام اقلي تاريخ كلامي ما كون شاكينيا شيء قال اخيني يهد يدي لي هل خوف ما شاكين خوف تصوم مسلم يقول هذا طوبان كاري مكلا شيدو قف ولدوي خري واقه وافتح وقا... وقا... وقا... لي يا اخيي هذي اللي تتتيني يا يا صوماليو احكميه وان تجويدك ونضبط في الفاتحه جلل والفاتحه مشتتينه يا ابن ثم لاقي واحد كلا الصوت قف في اخره صوتك حركه حرفك بدقاقه فروريه كل ضغ مو مخلوق لكن شيء لو ضواقه يا كلام الله حبيب ورو قر مصحفك ورتق لكن حقاً قفك سبيلت فاتحاناً من المقرر حال كان بسم الله الرحمن الرحيم وكلام الله, الله. وكلام الله شيء عصفاً مكتوبك وكلام الله للأخير وكلام الله أهل السمرة يسمعك مرعا مسألة داسة قال تعالى يا روح يري وما تَعَلْنَا كَمَاً نَيَّلِينَ أَصْحَابَ النَّارِ نَّار تقوى كاشاقين إلا ملايكة الملايك أيًا كي يلمي وَمَا تَعَلْنَا كَمَاً نَيَّلِينَ إِدَّةٌ تِرَدُوْدَةٌ إلا فضنة امتحانا كي يلمي للذين كوين الامتحان كيف رؤوا له الذين سيدكوا يقين سلاما ويالمي ليستيقين الذين قدك سيأي او يقين صداماً وأي يومي أوطو الكتاب كتاب كالسيي ويستهدى الذين يكونوا رؤوسي السلام آمنوا حقرهم أيام إيماناً إيماناً أولا أو يرتاب الذين قدك عيسى مشاكين أوطو الكتاب كالسييي والمؤمنون المؤمنين تنا عيسى مشاكين إياه وليقول الذين منافقين تئين إرادان في قلوبهم القلبية لكذا مرض عذورك كو وكتر إلا والكافرون قالوا ما محيء ذاكي أعضي أراد الله الله أولجده بهذا متكان مثلاً أكدت صالحاً قال تعالى إلى وعي لكذلك لمن تاس وكلا يبدل الله الله لمنه من يشاء وقفك الدونه ويهدي إلى هيوة هنونينا من, من يشاء وقفك الدونه وَمَا يَعْلَمُ مَنْ غَيْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ إِلَّا هُوَ أَصْغَى اللَّهُ مَا حَانَ وَمَا هِيَ نَارُ سَقَرٍ مَا حَمَّ إِلَّا ذِكْرُ وَانِيمَاهَنَ لِلْبَشَرِ بَصَرُ كَلَوْانيُ وَمَا هِيَ نَارُ سَقَرٍ مَا حَمَّ إِلَّا ذِكْرُ وَانِيمَاهَنَ لِلْبَشَرِ اما كلا كرهو بما على اكو بنام كلا برهو و القمر ديه عنك ضارت الى الهيدي والليل عدين كان كو ضارت يدا عبر المركو او تغيو و صبح كان كو ضارت يدا اسفار مركو سقر لاختال قباري مصيبا وان كا واوين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 Ilihi wa Ine subhanu wa ta'ala Kunaadu wa rawaya Mala'itta o khezened jehenneme Sagalli ya tolan ilyhi Kutubi horena sida saakult ta'ali Ilihi wa Ine subhanu Wa ma cha'alna keme annayyeli Ashaban nare Nare ta kuwa maamula Ashaban nare Wa القايمين بالتعذيب اهلها قوه ماموله لرجاله اذ ذاك النار كانه كعاده الى هي وما تعينا كما ان ميل اصحاب النار النار تكون ماموله المدبرين لانغها القائمين بالتعذيب اهلها ولي. الا ملائكه ملائكه تيلو الىهيه وما تعلم كما امني للقد ترى انت تريد انا الا فتنه امتحان ماهر فكن امتحان كدني سغال يطبرك دني امتحان دراجس طبعا الامتحان وحالا كل صار مؤمنينك lama weeyiyu iyo waxa kala saaraya in aan ku su'aal la degde teego qolay qaalisaas u yahay ereygo ruur wax weeydiin ay la isas u yahay lama ma saar hooyada kala shambe ila uguurumaa caalme kemaa annay yeerin idda tumala is tiradooda illa fitnata almahan li ladira qulla fitnayn ka feruugayno de اناتك مالخوني كتب جارين ماذا يمكنك أن تقول قريشين والذي تريد أبا الأشدين أبا الأشدين كالده ابن السيد كالده ابن السيد الذي تريد ابن السيد ابن خلق ابن أشدين ننحوك بضا وإلهي حق سيوه ننقل سعوده وكتب جاريني ناك الله مقاك اللقا بيهنا kulku dhiga markaas wuxuu taqaystay go'dhulee tawanne macaax ka sii de of here saasu mr hatama bakaki karam saasu stay go'skatnaa ha tawanne macax sii de markaa maqaarka kale guuxa laakin asagoo ma baqaachifta Aga ta ütles, et ma olen lahe, et on ju kuratsioon. Sagariotonga on natuke akasha eia. Rääglauadiske edi. Lavot, ma ei hakka vaakata. Paburil on ainult üks edi. Ta on olnud kümme. ma olen võtnud kaks edi. On palju edi. Firi. Mega rolling kii man on vaha, ta on vaha, ta on vaha, ta on vaha, ta on vaha, ta on vaha, on vaha, ta on vaha, كأسوك لمرك إلا وده ليه انتحاء وطلق ليه إلى وغير سبحانه ليستيقنا إليك صداما وغلق اتراض صاسو وما جعلنا هذا الدنبيضاء وطعل الجنة متعلق بجعلنا الثاني ليستيقنا إليك صداما وغلق اتراض صاسو إلهي الذين دكي أوطوا كتاب كتاب تلسير دكي كتبي هري مركاي مقلان قران غوشي غاييه ان ملائكه نار تمامو شا سغا هذا الرسول حق رسول كان من حق محاير وكو كو دواقا وهو فحصن كتبته هيين اكوكم وايقين صحته شكيك قلبنا وانا اوبي نبي سن كتبته واضح نل من قران مقت مركه كتبته ايغا هيين سيد كو قرنيره يرهي كو شيغه ماركو نابو كو دهاقاي waxay yaqin saniyan anna hada rasul haq rasul kanu haq marka ilaahu wuxuu u diru waxan u gardignay imtihan ka li yastaaqina in yaqin sanan al ladina dadki u tulki tabak kitab kale sayi anna hada rasul haq oo yastaad daaisiya Minu enda, Merkel, ei ole, kui kõik teised on kokku Sagaal segali ma ma ei ole, ma ei ole, ma ei ole, ei habii tira kala quraanka ku lug sheegi lahaay ku toontiyare tira lug sheegi lahaay shaki imaam hadii laa ilaahi khabar kismaqira hadii ما استلاف فاستر يدخل بخلب وقصعه على خبر مارته وها ماموله scalability problem ما استلاف مركزيه السموشه كرهتت بدي بركاس لاير ولا يرتاب شيء سر شك الا في نطك او تنك كتابك الكنسي اي يوم المؤمنين اي هو يقول الذي تذكرين دام في قلوبهم قلبيات كنمرط اذكرك كوسنا ومرافقينك اي يوم الكافرون الجالدا ماذا مه ما ما ذا ارنكي يو اراد الله الا ان قضوني بهذا كم مثلا حق تصالخ إلهه وإنه مركله يهي وا ثقال دي اقوام تصالح حسعه إليه ورشده سؤال ان كك يرن غالده منافقين ميكف فيريي حلكس حكوا عباضي آيات في قرانك ي اخبرت حق الربك تيمت يا رب عقلكم المعارضه غالده يه منافقين ايها الصحابه قرانك هو عدي دو كبره ادو به هو كبره ادو صفق بحية القرآن كانوا يساسو ليه ها يلا يساسو ليه حمد يساسو ليه هو منافق قال لماذا قرسنا الله كافر عن قرسيه الله دمتو آه أيها لكن المؤمنين تربح يسوي عكي ماذا وهو ينفع على الرأس والعين و... ويأقبلان وليقول الذين كويرا إرادان في قلوبهم قبيانك وضمارا الدور عذركم كتروا ايوال كاتبونه قالده ما دام ما اراد الله ان دوره اولى جهده بهذا عدد كان مثلا حق تصارح اراه بين يدش و قلت و اياه لو عدد كان وامتحان الى وجه الكمال كبار كباري ينتسوا كلا يقول الله الله كبارينا ما يثوق في الدور وسؤال اشكان كتب الى قبرك وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا يَشُوقُ الْقُدْرَانُ أَمُؤْمِنِينَ تُواغَانَسَمَيَا وَمَا يَعْلَمُ جُرُ دَغَبِكَ رَبِّكَ حَبِغَ عِيدَ مديسَنَ إِلَّا هُوَ سَغَامَهَن سَغَامُ تَمُرُكَ اللَّهَ كَذِغَيُو عِيدَنَ كَأَلْتِرِيدِي سَحَابِ مَا ما بقى إن صلى الله عليه وسلم وعكورنا بصفة البيت المعمور سمد القضران وكوية الله كعبرة البيت المعمور اللي يرهده ما عليك صلى يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعدون إليه آقيرا ما عليه مالك تتضبعاتا كن وملاقات اعتمادت بيت النعمور وصوغش دي دبقوا وصول الله تان. كل يوم تتضبعاتا كن وصوبة ايمان وملاققة كورو إلهة وين كليعة كاركة ملاققة إيدا كاللين ترديو كبت إلهة وين أصغوا إيدا كيسي أصغوا ما إيدا كاركة سغالوا يطوانوا كارك ملاققة كشقية دينا مركا إيدا كاللين إله كل حركة إمام أحمد الترمذي ابن ماجه وحي وريين نابو انه يري ان ارى ما لا ترونه اني وانا ارى واحد ما لا تسمعوا وحان مقله واحد ما مقلين اضط الصماء وحق الله ان تعبد سمد شيرير شير شير قيرا قيرا اولاد ان شيرقله ما هي إلا عليهم ملكم سجده أفر فراغ مياللح سعر سمده مطال إلا ملكم سجود سن سمده دم آه غريس آسارا نبو حل الله عن انتمتاده قال هيدين ما أعلمه وحده هيدين لضحبتم قليلا بيين أتوسل لهيدين ولا بكيتم كثيرا انبضان ودبوئي لهيدين ولا تلذبتم بالنساء على الفرشار. دمركم القر امر را حيث تنغغلها ولا خرجتم الى السعداء والدين كان حارينك وصبيخ رايدين تذكروا الى الله اذا كو الهه قيشريه مركا سم ايدنك على قد كريها غرت وما يعلم ما جرود ربك الرب وما هي نارتا سقر ماهن إلا ذكر وانين ماهن للبشر إلا وانينهن كاللا براروبة آلا أي الله معنا براروبة والقمر الضيحان كبارنا والليل هبين كان كبارنا إذا أدبارا مركو دبيتش يديو هبين كتبير راضي وصبحي سبحي كان كبارنا إذا أصفار مركو عدادو صبحي قداشروه إنها لا الكباري مصيبون كواوين متكمدهوين نذير منذيرتاً حال أي تهي مدى, مدى, مدى إذا للمشار البشر أي أي تهي مصيبون كواوين متكمده لما نقول فإذا شاء الله منكم إذنك حالوين متكمده أن يتقدم إنه أهرمرا في الخير في الخير والضاع أو يتأخر أما إنو كاكد ألمروا عنها عن الضعف عن شاء قرانك إنتا بدن مفهولك إدواء الحدفة دور ميلوظة للشيغة التنقميت على الإيمان شاء أن يتقدم إنتا ميلوظ للشيغة أنا اللي قريب لكن إنتا بدن ميلوظة للشيغة هدى التنقمية مفهولك إدواء الشيغة أن يتقدم دولة. لمن قف ايه يديه إذا شاء الدوني منك بدينك حالي كم يديه أن يتقدم ايه هرمرا ايه هرمرا دعاك في الخير واضطاعت ايه هرمرا ايه دعاك صميح ايه يتأخرع ايه كذلك عنها دعاك معناها قرآن كان ايه نارة الوشي قفك حقا اقبلا ايه قفكا اقبلا لولوده لا لا لا لولوده كم روين هرمرا واضطاعت ايه هرمرا يا كرهوا مكبهه لابدك دي انت عمرو ولا جاي شي اراوهي سبحانه كل نفس نط بما انت كرهيره ت رهن لو حيثه بما كسوت بكسبها عمل كيس ميدان النار تكيف بها لو حيثه نطقوا بابا الا اصهر اليمين مني تسعته ما هاني. هم أصحاب اليمنين فيه شنات بي ربح يد يقصرنا ذهن يتساءلون حالة أيوه كوي الدين إياه يتساءلون حالة أيوه يسكوي عن المجرمين عن حال المجرمين قال بحالك ويقولون الوحي إليه في سؤالهم ما صلككم قالوا محايني قليا في سقرة نارت السقرة قالوا <سؤال> له إليه لنكو معنا من المسلين تكتوك ولمكو منعنا هاي المطعمة إنه قود إنه أي مسكين مسكين وكنا وعناهن نخود إنه مبادل في البادل مع الخواة الدين دكت مبادل ما يشيركوه وكنا وعناهن نكذب إنه بيوم الدين على المرين تماريكي حتى اطانا اليقين الى غباشي اي ناط ندل ممكن لهم فما تنفعوهم مجرمين تانفع ميدو الهيري شفاعة الشافعين كوه ارقية ارقيتو فما اللهم حاوسوا نادي المجرمين معردين على ايهم كوي كي كي سنة عن التذكيرات الوان انت حال اي لهم ديهم اي اي بامرها ص مستنفرة بالبيت وقررت دهيراها ص مستنفرة او بالبيت بنراها ص فرت كعرتي من قصورة البحث بل نريد دون يا كل امرئ مث كتم من مجرمين تكمت اه ان يتهنوا سي يسقوا ورقادوا ورقادها ص مباشره لكل بح شيء كل هيك يجوا ابن بل يسكيبه ده يالله يخافونه وحيسن كبقه العاقرة تعاقر الله كالله أي حقا وحاطبه إنه قرآن كتذكرتو وانين إنه يهي فمن شاقف الله تفقيتونا ذكره وكو وانسمه وما يكرون من وانسمه يهي إلا أن الله الله يطور ماهن وانسمه هو الله أهل أهل التقوى إلا قبقوا إهل واهل المغفرتي دم بيطاف ودم بيطاف اهليه الهو و الى سبحانه وتعالى و ذم الشيق يا قف والباع كروح لوح بصدرا و كشكي معناه معناه على دي نوك ديغيه و ما مانت ان كشخينه اني سنكون وحن كشنلينه الهو سبحانه كل نفس نفض ما انت rehiretun ay murteharetun wa mit lefehad digay fi mari bima kasat bikasbiha mala mistiriya shakar qabata ya rehl log waist ayu habi santay ma tadihni naful ba kullu nafs innaf kem bima بكسرها الشقيقية وعمل فيديية الرحان الله قلت إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين معنا أي الرحان الله قلت لكم لذلك لا تريد أن يكون هم أصحاب اليمين في جمعات برد جمعنا بحيرة يتساعدون على الإسوى الدين عن المجرمين عن حال المجرمين أيضا دلقات خسر ديره ديس كرده حيثنا اي اهل النار في درك كهوسه يا دباقات النار كوي جيره اي سؤال وين دينايا سؤال شو وتعث محاط قدوره النار توي سؤال تعتبي اي ودينايا او لا يبهي وحاكو سوغي هي يا دور شدو سن يقلقن طيب الى هو لله سبحانه عن المجرمين عن حال المجرمين اي ودينايا ما صلاك ما صلاككم ومقول لقول المحيوف إذن يقولون في سؤالهم سؤال تلك الوحي ما صلاككم محاين انجلي في سقرة مرت السقرة محاين انجلي في غالب قالوا وحي ليه اللبنة ما كم عمان من المصليين تدكتو كذلك بل قف الله فرسو خيرها المعرير ماروح جليع ووهر يكتو جوابا وعاد صلاة الحامد قف أن صلاةك wa gala fiil gara wi ay baa waxe ka mid tahay ayaaka ay romano muslimiintu u dareen shede gara furuu bashriiyadu waajibaay ku tahay sida usuuushu waajib u tahay si asradey da galimaa tooy ku dhintan Ma mängin mu haramad, kui ma olen samal ajal, Naru kumudana, naru افهم توكوا صلاه او على حضر دارا المسكين دايه مسلم معه ولنكم مرانان احين مدعيم انقودوا على المسكين سكري بيرش وجهك بما ان بحينين حقوق لوجهك الا ما فقد الاسحابا والوجه اللي جبت ساعتين تمام انقودي تشري سكري ام بيل الكويست وجهك يا محمد واكنا وحنا نخوت ان دبالنا مع الخاليد تدبالنا ركبلنا حرور اي دوار كون فوران بيل كبيحيه لوكر لاي وحرورته دال ورغي وحق قا بدر مار وحق قف قف باليور دا واكو دايقص لو يا زو ري جاما ما ب حنا بيل هنا واجي ابو حرور كو دايقص مركاي شوفوي حسكا توه سغال لي سوق كاش الله يرموك بفيه كاش الله يرموك ياي سانكوا قف سان ولنكم معنى رهنتم اميران كونينو عل أل المسكين مسكينك وقموا وانا ناخذ ان ضر على من الخائب دك طعلمه فيري حاله جيره قداد كلما غاو غاوين غوين معنا قف كي بالي اه وقف الله باب اللغى عني واسكر ساعي كفرك شركك مدابت لي جاموسين كامل زينتك ما ندري يا حنط بانتك هيست والله وهي حرام قصط لي سمرك انا على ولا وتي اه ما حسابك وقموا وحارهم مكذبون ان بين بينه بيوم الدين معلنت ليس ابال ان هي حقيقه حيره شك ينجو وا بين سنين مركا قال هي هذا السكه دي صلاه بكل ولو عذاب ولو عذاب حتى اطال ان نو يطال يقين موت يقين تو ربك حتى ياتيك اليقين سدا الى مجلس صوفن كبير ربك الى طوب فينا ا موده فرقه او زين اندك كفرقه او وعيرهن وا درجه لغا يقينته الدرجه لغا اه يقين الدار مره طب يقين جارتع الى نوعك او ايت والله ما هي شاعرته ماركا... وحكو وحكو وحكو ما الشخص بتظهري؟ يا سبا لما تتوفي ببي trego ولا جاء الباب لا جاء لا يوجد إنّك أين كنت لا يوجد الإنسانذا يقول أن الله يأخذ يحصي أين كنت هذا هو Welch-Ban rated a Allah هذا بالتوى لا يوجد الإنسان جاذي إنّه إنت Forebloan مثير لون آيين من اقف برؤاده الغير يا وقت ما بانو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد سكرات الموتكم اكو صار نحرم وتكبط وتكبطه اي ميكو كتك ماكو صارنا خلي ملتكدي مايا بي انكو كبيس يكينا قبك دي ميكو كتوي القريش مر كاس قريش ما قالش اسكت دي يستغرب مر كاس من صلى faasu markadan ku tukad waxaa la key markadan albaatan dadka tuuch halkii waqfan wala soochi la wasa xaliya laba askar oo ka galay afta saas ku koobay kal عثمان من مضعون مركو بنتينه مرقوا اتمام ويغير امنا جاءه اليقين ان هذا فقد جاءه اليقين يقينت يا اتي الفالقه ترك اليقين تو موك الدرجه اللي كانوا ما هم. او مركه اللي واجباتك ابو عبدتي حرام فضل افصحك تو ما حد يحكي لهم فضلوا مجرمين مسلمين على خاطر الى هو سبحانه فَمَا تَنفُقُهُمْ كُواسْمًا فَحَيْثُ الشَّفَاعَةُ شَافِعِينَ كُوِ الْجَيِّ يَرْجِدُ وَمَنْفَعِل آه مَنْفَعِل قَدْ كَادَ الْغَالِبُ مَا كُنَّ انْتَشَرَ فَعَالُهُ مَنْفَعِل إِسْلَامٌ لَمْ يَقْفُ بِذِنْتَيْ وَقَفَ شَفَاعَةُ جَارٍ فَمَا لَهُمْ عِنْدَ رَبِّكَ أُولَئِكَ الْمُجْرِمِينَ طَا مُعْرِضِينَ Ayat ka sa lõudul aqinaa Ka annum arge midiihim kõmurum Damae rõhra midihelein kõisane Damae raha saa mustangfiratum dildi Damae raha saa fõrrat min kasvara Aiaat ka quran Wuhdgei juuanebassidid ka võffu ka'an ajan Damae hrata ka'rata midi Beli yuridu Demi rõhra, demi rõhda كولومرين مد كاستو منهم مجرمين تا كميل اق ان يوت اين لا سيو وقضها سو مباشره اللي كانت بحكي حالو رتيل معنى لو فصيرا مدوعت هاي وهي دي جيرين غالادو مرهمين انه اراسه بحصو شيء لهي وهي لوجو سدجو لوسي انا غن ماروسي وين كتاب ماروسي سيسورو طول عامل كويري وَإِلَا جَاءَتُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا مُوتِيَ الرَّسُولُ اللَّهِ آآ لماذا الله يقول لك هذه آية اكتماد من المرومين إلا أنه لا يصبح الرسول إله إلا سيدي الله أعلم حيث يجحر رساله إلا يسعر رساله قفوا بإله رسوله كمقرر بطلطة معنى هو مجرمين في قريش كبير كبير كبير إلا إلاه anna ga godi waayna niska ka faray in maymayne mahamudo ha taa faqtinan ku rumayno mid wal bagwaaqo marku bari olayaas waxaaba raaba madikiisa warqad kala soo oranay taalo oo xaga rabbikatu qayku saaq ku taalo rabbul aalameenanaay warqadana aan soo diray hebel hebelo mahamada aan soo diray bax واكرم الفران اين الحلق يغصبت ربنا كتب بيدوا بعضه ربنا بل يريد دوره يكون لمر من مجرين كما مثع ان يتهيل لسقوفا وقد ورقوهم مباشره لكالبحث كلا هكته عند وقض صدر بينه كلا بالاس <سؤال> كهبدا يا ليا تفونا وحيسن كبقيين الى يوم الاخر في مره قوف كاستا دند انه كوديره معو كيها وحاو كينو في اخرك ب قف و لكن قفك عبي عبصيده على كبخدو حمامته دونو سمين هذا كان و أول قد هذا هو كليه أحد نكتبه يريد أن يكون أخيرك عبسي قوة أيسا مثل لكن قد قوة كلمة دوقع لكن آخره وحصابي دونه إسكا ما حدوه إذا كان قوة كلمة ده إلا سبحانه كالله وحاحا إنه القرآن كتذكيرت واني إلو يهي. فمن شاء قف على قوة دونه ذكره هو قوة السماء وما يقرن من وانسما يضبط الا ان شاء الله الله برما فكيموا فقرك قد قرى قري الالهه ايمان وقدره او مشي او على قدر الخطيم المؤمن نقرا هو الله اهل التقوى اي اهل للتقوى إيه الوية. إيه الوية. إيه الوية. Tõenäoliselt on alam, laus, et on